والبحى والليل إِذَا سدى ما ودعك ربك وما قلى ودعك ربك وما قال ومن آخرة خير لك من الأولى <تصفيق> ولسوف يعرف انك ربك فتربا ألم يجدك كل ما What does that go فأما اليتيم فلا تقر وأما الزائل فلا تنهر وَأَمَّا بِمِأْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ مَا وَدَّاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا يرث خير المكملن اولى وادن سوف فيك رَبُّكَ فترضى فلم يردك يأتي من فآوى ووجدك ضاعا لنفنها ذا باكا الى الله بمنذ فلا تقرب امس ذا الى الفلاتنهم <تصفيق> و بما بما يرب ابو مد يبي ما فلا تكون وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم